بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم بهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجو الذين ضرموا هل هذا إلا بشر أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما جِئْنَا لَكِنَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُحَائِلُهُمْ فَاسْأَلُوا ذِكْرِ إِن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلم سنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو ردنا أن تتخذ له ولتتخذناه من الذين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 لأرضهم يشرون لو كان فيه ما آلها الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هَذَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبَلِي بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقِّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَبَلِكَ مِنْ الرَّسُولِ الَّذِي لَا أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ وَقَالُوا أَتَقَذَّرُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا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 دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 وهم عناياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر بالك الخلد اف ام متفهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ولبلوكم بالشر والخير فتنه والاينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هذؤن هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن كافرون قل قليان سان من عجل سأريكم آيات فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الَّذِينَ كَفَرُوا حِيَنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارٌ وَلَا عُرُوضُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَاتِيهِمْ بَغْتَةً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 قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعناها ها من طرع أفهم الغالبون قل إنما ما ينذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليوم القيامة فلا تظلم نكف شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له منكرون ولقد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 الشاهدين وتالله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعل لهم جذاذا لله كبيرا لهم لعلهم مرجع له إبراهيم قالوا فاتوا به على Dina أعلموا أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما ها فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ انصروا <تصفيق> ونعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كانوا لنا عابدين، وله طناتينه حكمه وعلمه، والجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. قوما سوء ان فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحى نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سعود فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحفنكم من بأسكم فهلنتم شاكرون ولث لي ما النريحة عصفت تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء والشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندهم ذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فإني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا ربه ربي لا تذرني فودو وانا خير الوارثين فاستجب لَهُ ووهبنا له لَهُ لنا له لَهُ واصلح له زوجه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 فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَاهَا 124- وتقطعوا أمرهم بينهم كل للينا راجعون 125- فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كف كان لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قرية نهلكناها إنهم لا يرجعون حتى وما جوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة بصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كفر ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حفظ جهنم. وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن عنها حسيسا وهم فيما اشتهت نفوسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه كَمَا آك قَي السجل للكتاب كَمَا بَدَأْنَا أَوَّل خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّنَا فاعِلِ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 إلا رحمة للعالمين. قل فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ ذَرِي يَقْرِبُنَّ بَعِيدٌ مَا تُعَدُّ ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن دري لعله فتنة لكم ومتاع لا حين قل بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون